Inna Allah ya'ku ma yurid. Ya ayuhal Ladin amanu la tuhul wal al shahr wal al wal al qala'id,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 لغير الله به والمنقَلقة والمؤكوزة والمتردِّية والنقيحة والمتردِّية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح علَن نصب وأن تستقصموا بالأذلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوه وخشون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 أو لَمَسْتُم مِّن نِّسَاءٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَا آتَيْتُم مِّنْ نِّسَائِكُمْ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالتقى ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقربتم الله قرضا حسناً وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُذِيقَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ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 فبما نقطهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به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 قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَجْزِي لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا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 فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَاءٌ تُصِيبَنَّ دَائِرَهُ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيسبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهاليا أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا قاسرين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 وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هدوا ولعبا ذلك بأنهم قول لا يعقون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما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 قُلْتَ أَيْدِيهِمْ وَالْلُّعْنُ بِمَا قَالُوا بَلْيَدَاهُمْ بَزُوَقَتَ لِيُفْكُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يَزِيدَنَّكَ ثِرَمٌ مِنْهُمْ مَا هُنَّ دِلَّ إلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغِيَانُ وَكُفْرَ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَداوةَ وَالتَّبَاغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ قُل لَّمَّا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أُطْفَأَهَا ۖ فَأَضْرَمَهَا رَبُّهُم بِالرِّيحِ فَهَزَمُوهُمُ الْعَدُوُّ وَهُمْ وَاللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ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 وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آتَاكُمْ فِيهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ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 إذ أيتك بروح الخدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل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 وَإِذْ كَفَرُوا بَنِي إسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 عيدا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك ورزقنا ورزقنا وأنت خير رزقين. قال الله إني منزلها عليكم. فَمَن يَكُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ طَالَّ اللَّهُ يَعِيسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَن أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ